والعشرين بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعدة الحمل على أول أجزائه أو الكلية على جزئياتها وهو العموم والخصوص وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ذكرت لكم في درس ليلة الخميس ذكرت لكم أنني سأذكر سأدرس درس الموافقات بدل البارح يعني البارح أنا ما هنا لكني لما فكرت قلت يعني سأؤجل تدريس الموافقات إلى الدرس القادم وأزيد في درس ليلة الجمعة القادم بإذن الله بما يساوي دراسة عن الدرس الماضي ودراسة عن الدرس الحاضر وإذا كان أحد عنده شيء من الأسئلة هذا سائل يقول المرأة التي عليها الدورة هل تغتسل؟ وتحرم مثلها مثل الطاهرة وبعد أن تكمل دورتها تغسل منها وتذهب لأداء عمرتها إذا كانت هذه المرأة قد أحرمت من الميقات وعليها العادة أو أحرمت من الميقات وعرضت لها العادة فإنها إذا انتهت عادتها تغتسل وتتوظى وتكمل عمرتها وإذا كانت هذه المرأة مرت على الميقات وهي عليها العادة ولم تحرم ولم تنوي عمرة قالت ما أريد أن أحبس رفقتي ولكنها تبين لها أنها طهرت قبل أن يسافروا فإنها تخرج إلى التنعيم أما إذا دخلت بدون إحرام دخلت بدون إحرام وهي حائض وهي تريد العمرة فطهرت فإنها تخرج إلى التنعيم فهذه ثلاث حالات لا بد أن يتنبه لها هل يجوز أداء العمرة هذه المرأة عندما تريد أن تحرم هي إحرامها يكون بلباس عادي ومن هذا الإحرام الغطاء الذي يكون على الوجه وتلبس شراب مثلا في القدمين وتلبس لباس واسع لأن هذه تسأل عن الإحرام في البنطال، البنطلون تبي تحرم البنطلون، تبي تحرم البنطلون وعباءة فقط. علي سبحان الله النساء أمر عجيب وأولياء أمورهن أعجب لأنهم يشاهدون ما لا يجوز ومع ذلك يسكتون عنهن. امرأة عملت لها جارتها سحرا كي تفرق بينها وبين زوجها وهي الآن في مكان والزوج في مكان آخر والمرأة المسحورة تريد الطلاق والزوج مدرى وش كيف يحصل على الطلاق يا أخي هذه مسألة هذه عند المحكمة إذا طلبت الطلاق عند المحكمة. وهذا إذا طلقت المرأة ثلاث طلقات في جلسة واحدة وكتب الشيخ في الورقة بعد الطلاق الثلاث وأنكرنا عليه ذلك يا أخي هذا كله تبع المحكمة رجل تزوج فتاة وأبو البنت لا يصلي وكتب له العقد إذا كان الأب لا يصلي لا يصلح أن يكون وليا في العقد لأنه كافر رجل أداع غيره ذكاء ماله ثم أخبره بعد إخراجها رجل إذا أراد الشخص أن يؤدي عن غيره زكاة فإنه يخبره قبل فإنه يخبره قبل وإذا أخبره وأجازه فليس هذا محل خلاف لكن هذه المسألة التي سأل عنها السائل لا أدري عنها حتى من ناحية المصر في لا الله يدرى عن الجهة التي صرف فيها هو أخرجها لكن هل صرفها في مصارفها الشرعية أم لا هذا يحتاج أيضا إلى تحقق يسأل عن بعض الناس واقعين في عين الإرجاء ويدعون أنهم متمسكون بالسنة هذا ليس صحيح السنة أنك تفعل ما شئت من المحرمات وتترك ما شئت من الواجبات ولو تركت جميع المحرمات وفعلت جميع ولو ولو تركت جميع الواجبات وفعلت جميع المحرمات فأنت مؤمن كإيمان جبريل وش هذا هذا من السنة لكن يمكن سنتهم هم تجوّد رجاءك <تصفيق> ما حكم شراء نير عراقية ورقية بريالات سعودية ورقية ثم بيع العملة ما في نعذي أسئلة أسئلة يقول هل ورد عن السل في تقسيم الرزق إلى رزق سلب أو سلب ورزق كسب والله ما يا أخي أول مرة أسمع هالسؤال. السؤال القاعدة الشرعية أن الله جل وعلا شرع وسائل للكسب الحلال وبين وسائل الكسب الحرام، فهذا مبين وهذا مبين. أما كلمة سلب وكسب والله ما أدري ما أعرفها. وهذا يسأل عن كتاب الأشبه والنضاء للسيوطي. الس السيا ال للسيوطي هذا يعتبر كتاب. من كتب القواعد وفيه قواعد لعامه وقواعد للمذهب الشافعي وفيه مثله أيضا للأشباه والنظائر بن نجيم في قواعد الفقه وهذا يقول ما أفضل طريقة لضبط القواعد الفقهية بفروعها يا أخي القواعد الفقهية تحتاج إلى أن الشخص يتمرن يحفظ اول. وبعد ذلك يشتغل في أمرين أما الأمر الأول فهو تخريج الفروع على القواعد وأما الأمر الثاني فهو رد الحوادث لأن الحوادث التي تحدث مع من بني آدم كل حادثة لها قاعدة ترد إليها فيحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده معرفة في رد الحوادث إلى قواعدها لأنك لا بد أن تتصور الحادثة أولا ثم تعرف علتها ثاني وهو ما يسمى بمناط الحكم ثم تبحث عن القاعدة التي يوجد فيها مناط الحادثة ثم يأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة الحكم كل حادثة من الحوادث لا بد فيها من مراعاة هذه الأمور الأربعة ويمكن إنك تأخذ لك على تتدرب لك عشرين سنة ثلاثين سنة وربما انك تصل إلى نتيجة أو لا تصل الله أعلم لكن لابد من التدرب على هذا الشيء يقول هالطريقة الإمام الشاطبي في تأليف الوصول يا أخي مش عليك منها أفضل ولا ما اقرأه بس لكن الشاطبي سلك تقرير القواعد عن طريق الأدلة الاستقرائية لماذا تنصحون بعض طلاب علم الحديث الذين ينبزون ويعيبون على طلاب علم الفقه والأصولي ويسمونهم بالفقهنجية؟ علما أن أحدهم لو سألته عن فقه بعض الفاضل الحديث لم يحرر في ذلك جوابا اللي يقول هالكلام مثل بعض الشباب اللي يقول الصحابة رجال ونحن رجال يعني يبي يضع نفسه موضع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والفقهاء السبعة وماشي لأن عندنا آفة في طلبة العلم ولو أنهم يزعلون عندنا آفة حقيقية ومؤلمة وهي أن الشخص يضع نفسه وضعاً علمياً في غير وضعه العلمي الحقيقي. بس أنا ذكرت لكم مرة في المكان هذا قلت لكم أن طالباً سألني قال يشكل علي ثلاث مسائل في الفقه. فاستغربت يعني شوف صغير السن قلت أنت وش التحصيل الدراسي اللي عندك قال والله انا احمل شهادة الكفاءة فيحمل شهادة الكفاءة واشكل عليه ثلاث مسائل من الفقه الشخص اللي يسأل هذا السؤال هو واحد من رجلين ما انه انسان سخيف في عقله وإلا انه جاهل أو انه جمع بين الامرين ولا هذا السؤال ما يصنع مثل بعض الشباب الحين يقول دراسة أصول الفقه الفقه بدعه من البدع طيب يعني ابدأ من الصحابة لأنهم بنوا فقههم على الأصول وابدأ من الشافعي هو أول من دون علم الأصول وكتب علم الأصول بالآلاف يعني هل هؤلاء كلهم مبتدعة لكن الجهل المشكلة ولهذا شيخ الإسلام يقول يفسد الناس أربعة نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي أربعة يقول نصف المتكلم يعني المتكلم هذا في علم العقائد يقول هذا يفسد الجنان يعني يفسد القلب ونصف المتفقه هذا يقول يفسد الأركان لأنه يحلل ويحرم على مزاجه يحرم الحلال ويحلل الحرام على مزاجه و... والذي يفسد الأبدان هذا نصف المتطبب يعطيك وصفة طبية تقتلك هذا موجود ونصف المت... النحوي هذا يفسد اللسان يعني يرفع المجرور ويجر المرفوع ويقول كله واحد بس كثير من طلبة العلم على هذا النحو ومع الأسف يعني ما يصير عند الإنسان وراء عندما يريد أن يتكلم يشوف هالكلام هل هذا الكلام يعني لائق ولا ما هو بلائق يعني لا ينظر من ناحية العقل ولا ينظر من ناحية الشر، وإنما يطلق لسانه على حسب مزاجه مثل واحد من المكان هذا مرة عقم ما قمنا يسألني وش رأيك بالشيخ بن باز؟ طيب أنت ماذا قدمت للإسلام والمسلمين حتى تسأل هذا السؤال وش رأيك بالشيخ بن عثيمين؟ طيب ما الذي يحملك على هذا السؤال؟ وش رأيك بفلان وش رأيك بالعز بن عبد السلام من أئمة الشافعية يسمى سلطان طيب أنت حضرتك وش قدمت للإسلام والمسلمين لكن فتنة بعض الناس عنده شذوذ في فكرة يعني ما يرتاح حتى يؤذي الأحيا والأموات أيضا أريد أن أرسل حوالة إلى بلدي لكن صاحب المكتب الذي سيرسل المال اشترط أن تصل الحوالة, الحوالة مجلة البلد الذي تسد ما مجلة البلد؟ الله ما عرفت هذا وهذا يقول وضع المصحف على الأرض يا أخي أبس سؤال هل هذا من إكرام القرآن أنك تضعه على وجه الأرض ويتخطاه الناس وهم يمشون هل هذا من إكرامه ولا من إهانته لو تسأل طفل عمره عشر سنوات قال هذا من إهانته ليس من إكرامه وش السؤال هذا اللي. مسكوس فيه جماعة ظاهر داخلين يسمونهم جماعة التكفير والهجرة بس يحطون أسمه ولا يحط اسمه الله يصلحهم خلي إيش يأخذ شركة تطلب دفع قسط شهري أربعمائة ريال لمدة خمس سنوات في مقابل المكان غرفة بفندق كذا يا أخي لمدة سبع سنوات أو لمدة خمسين سنة عاما شوف يا أخي حركات الناس التجارية لا تفكر ان شخص يبي يتحرك تجاريا لمصلحتك ولكن انه يتحرك يبي يفرغ ما في جيبك فشخص يريد اقامة مشروع لكن ما عنده فلوس يفكر يقول انا ابا اعلن ابا اجر شقق من هالمشروع اللي لنا أبقوم 20 سنة أبقى أديرك اسبوع في السنة يعني العمارة مثلا أفرض أنها مثلا 500 شقة 600 شقة الشقة الواحدة هي بيأدرها خ... واحد وخمسين مرة الشقة الواحدة في السنة عشرين سنة يبي أجرك مثلا الشقة هذه يبي أجرك إياها أنت أسبوع وأنا أسبوع والثاني والثالث وماشي فيؤجرها على واحد واحد وخمسين نفر كل نفر يأخذها عشرين سنة ثلاثين سنة له, في له يعني في السنة أسبوع سنة الواحدة أسبوع عطني مقدم أجار هسلين كلها كل الأسابيع اللي تبي تأخذها أنت وبعدين تصل عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة طيب من يضمن إن المشروع يقوم من يضمن إن هذا يعيش ومن يضمن لكن تلاعب وهذا يسأل عن تكرار العمر في الشهر الواحد ما في مانع؟ هذا يقول نرجو توجيه نصيحة للشباب المبتدئين من طلاب العلم أنا أنصحهم أنهم يشتغلون بغيب القرآن هذا هو أول مرحلة يبدأ فيها طالب العلم بالإضافة إلى أن يتعلم الأحكام الواجبة عليه مثل الوضو والغسل ومثل أحكام الصلاة يعني الأشياء الأولية هذه لكن البداية في حفظ القرآن وفهمه هذا هو الأصل هو الأحسن وأنا ذكرت فيما سبق وذكرت في درس البارح في الجهة ذيك أن الشخص الذي بيغيب القرآن لا بد أن يحدد الآيات أول ويفهم المفردات اللغوية ويفهم سبب النزول ويفهم النسخ ويفهم معاني الآيات والمعنى التفصيلي والمعنى الإجمالي ثم بعد ذلك يأخذ ما تجتمل عليه من الأحكام ثم بعد ذلك يغيبها هذه مراحل لا بد أن يسلكها أو أن يعمل بها الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن هل يجوز لعمل عمر لأختي وهي على قيد الحياة ولكن لديها ظروف مادية إذا كانت نفل ما في مانع أما إذا كانت فرضلة لكن تخبرها قبل أن تأخذ العمر وش هالكلام هذا وش رأيك بفلان وش رأيك بفلان وهذا ولو ان الشخص اللي هم يبي يسألون عنه موجود كان يعني وش تقول من ناحية احترامهم له لكن ميت ما هو بقال ما هو بمدافع عن نفسه <تصفيق> كل هذه ما لها حادثة تسبب في حادث مروري وتوفيه هو وابنتي في هذا الحادث هل أصوم عنه في التسبب في وفاة ابنتي على كل حال من مات وعليه صوم صام عنه وليه فإذا أردت أن تصوم عنه لذاك الله خيرا وما حكم البيع والشراء في الأسهم أنا أنصح عدم الدخول فيها دخلنا المسجد الحرام للصلاة بعد انقضاء الجماعة الأولى، ولكن معي مدري وإيش هذا عن طلب العلم فقال لا يوجد جماعة بعد الجماعة الأولى والسشدة بقول الشافعي، فقلت له وما قول الجمهور وبنتيمية فقال هؤلاء ليسوا بحجة هذا من اللي فصل من راسه. الأحاديث التي يعني جاءت في النهي عن إقامة جماعتين في مسجد صورتها أن أهل الحي ينقسمون على أنفسهم فجماعة يقيمون الصلاة صلاة الظهر مثلا في جهة من المسجد والقسم الثاني يقيمون نفس الصلاة في الجهة الأخرى من المسجد هذا هو المقصود في الحديث هذا اللي فيه النهي عن إقامة جماعتين أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من الصلاة ودخل رجل فاتته الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فمعنى وقال صلى الله عليه وسلم الإثناني فما فوقهما جماعة. هذه انقضت الجماعة الأولى ما في مانع من إقامة جماعة ثانية. لكن سبحان الله زوجتي تتعاون مع السحرة والمشعوذين ونصحتها ولكن لم تترك وهي الآن حاملة. وفي وضعها لا بد بالعملية القيصرية هل أوطلقها إذا كانت تتعاون مع السحرة ونصحتها ولم تقبل فلا خير فيها الشباب المبتدئين في طلب العلم يخوضون في مسائل الإيمان من حسن islamin المرء تركه ما لا ورحم الله عرف قدر نفسه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم الساعه